يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها سجا و بث رجالا كثيرا ونساء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 وإن خبتم ألا تقصطوا في اليد ما فانكحو ما قابل لكم فانكحو ما قابل لكم من النساء إثنا وثلاث ورباع فإن خبتم ألا تعذلو فواحدة أو مملكة أيمانكم ذلك أدنا ألا تعولوا وآتوا النساء نحلة اِن طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا فَكُلُوهُ هنيئا مريئا ولا تؤثوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا, فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا